ذلك بأنهم قالوا لن إلا أياما وغرهم في دينهم ما كانوا يفتحون فكيف إذا غَيْرِ أَوْلِيَاءَ مِنْهُمْ وَلَكِنَّ وَمَن يفعل ذلك فليس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم في يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدِن صراط المستقيم صراط لا إله إلا I no.